Book 2 20 și 2 22 22 Small talk 3 محادثه قصيره رقم 3 محادثه kasira رقم 3 Fumați. هل تدخن؟ هل تدخن؟ أنا دا سابقا نعم سابقا نعم. دار نو ماي لكن الآن لا أدخن قطعا لكن الآن لا أدخن قطعا. ودرانجازا dacă fumez? Ai zăjeşte că în am Ai zăjeşte in în Nu, absolut deloc. Lă absolut l Nu, La, deloc. asta Nu, mă deranjează. Nu, la yuzعجuni. هذا لا يزعجني. هل تشرب شيئا؟ هل تشرب حضرتك شيئا؟ كونياك. واحد كونياك. واحد كونياك. نو مايبينة أو لا. الأفضل بيرة. لا. الأفضل بيرة. كلا تريتي مولت. أتسافر حضرتك كثيرا؟ أتسافر حضرتك كثيرا؟ نعم. وغالبا ما تكون رحلة عمل. نعم. وغالباً ما تكون رحلة عمل. Dar acum ne facem aici concediul. Walakinna namdi al'an ijazatan huna. Walakinna namdi al'an ijaza huna. Ce căldură. Ma هذا Da, astăzi este chiar foarte cald. نعم اليوم حار جدا فعلا. نعم اليوم حار جدا فعلا. س نرجم ب لنذهب إلى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. ماينا فاچم ايج او پترچرې. غدا ستكون هنا حفلة. Gâdă să va face Veniți și dumneavoastră. Îți place? Da, suntem invitați. Da, și noi suntem invitați. Nam suntem invitați. Da, Nam invitați. Da, suntem